ثَمَّنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ولقد مكنكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قل لَمَّا تَشْكُرُونَ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 لَن نَّتْبَعَنَّكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فكُلَا مِن حَيْثُ شِئْتُمَا فكُلَا مِن حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين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 فَلَمَّا مَازَا قَشَّجَرَتْ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو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 أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقص وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة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 قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بثيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلواها وهم يقمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقا أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى هاب الأعراف رجال يعرفونهم بثيماهم قالوا قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهل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 هل يضرون إلا تؤيله يوم يأتي تؤيله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من يفعَأ فَيَشْفَعُ لَنَا أَوْنُ رَدْ أَوْنُ رَدْ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ قَدْ خَسِرُوا أَفْسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ان رَبكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَلْتَقِيْهِ حَسِيْحًا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 قال السحاب فقال سقناه سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.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 أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربك على رجل منكم ليُذركم، ليُذركم ولتتسق ترحمون.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 فَلا تَسْتَقِمُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاهُ فِي سَفَاهَةٍ إِنَّا لَنَرَاهُ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ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 إنكم ليوم ذرتم وذكرو إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسقة فذكرو آلاء الله لعلكم تفلحون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 أتجادلونني في أسماء سميتموها, سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان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 قالوا إنا بنا أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقرنا قت وعتو عن أمر ربهم وقالوا يا صالح وقالوا يا صالح ائتنا بما تعذنات إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم.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 وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين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 قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملة كن بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء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 ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم فأخذناهم بما كانوا يكسبون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 أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا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 إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمم والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 وَلَا أُغَيِّرُ اللَّهَ مَن يُؤْمِنُ وَمَن يَعْمَلْ صَالِحًا فَلَا تَضِلُّ أَبَدًا وَلَا تḍِلُّ وَهُوَ فَضْلٌ لَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ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 وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب20 فتمم ميقات ربه فتمم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك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 تأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإيّروا كل آية لا يؤمن بها وإيّروا كل آية لا يؤمن بها وإيّروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيله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 قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئسنا خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ بَلَئَنَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمِتْ بِالْأَعْدَاءِ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 توبن عنهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرموا عليهم الخبائث ويضع عنهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعن النور الذي أُنزل معه واتبعن النور الذي أُنزل معه أولئك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 وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ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 إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون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 ان الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا واخذنا الذين ظلموا بعذاب بائس بما كانوا يفسقون فلم ماعته عما نهى عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وَإِذْ أَذَنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا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 وَظَنُوا أَنَّهُ واقعٌ بِهِمْ خُدُمَاتٍ آتِينَكُمْ بِقُوَّتِهِ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ دَنِي أَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ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 وَاسْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَسَلَخَ مِنْهَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ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 قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتُكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحَ الَّنَكُونَ النَّمِنَّ الشَّاكِرِ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِمَا آتَاهُمَا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 تبعوكم سواء عليكم أدعوتمهم أم أنتم صامتون؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيب لكم إن كنتم صادقين.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 وَأَذْكُرِ الرَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ